السماوات وبردوا لله الواقل القهار وترى المجرمين يومئذ من مقرنين بالأسفاد سرابيل من قطرا وتغشى وجوههم النار من يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي المدور تنزل النقطة على الوجه قبل ما تنزل على الارض تروح واخدى الجلد باللحم بالدم منزله كح وصديد. وان منكم بالله وارد ما كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقروا يمكث في النار كالمدة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة نفسنا في حاجة تطيب الحد اللي نشف من النار فيبص للأنهار شاشة العرض الفتح عشان يمدى الندم عظيم يقول يا ريت نكن تشتغلت ورحت على الأنهار هناك مع النبي سيد وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم فينادي أهل النار على أهل الجنة عاوزين شوية نية شوف ربنا بيقوليك سرط الأعراف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه يا ناس اللي كنتم بتصوموا يا ناس اللي كنتم بتزدكم يا اللي كنتم بتصلوا عاوزين شويه ميه من الانهار اللي ما بتنقطعش عندكم دي شربه ونقطه واحده تجعل الانسان لا يظما ابدا نفسنا في شويه ميه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افض علينا من الماء او مما رزقكم الله اهل الجنه يقولوا ايه ان الله حرمهما على الكافرين حتى الناس مرض وصلوا ماذا يا دويا لك ليقض علينا ربك يرد عليهم سيدنا مالك خلي بالك بقى المدة اللي بيرد فيها ما هماش قاعدين قدام المباراة ولا مسلسل ولا زكيه زكريا ما هماش قاعدين بشوية لب واعملي يا بيت الشاي وهاتي عمل حج شوية اللبن بتاعك الحلوين لا ده وصف النار اللي وصفته في اللحظة دي في مالك ملك بيرد عليهم بيرد عليهم على طول لا والله بيرد عليهم يا حبيبي في الله مش بعد يوم ولا اثنين ولا بعد سنة ولا اثنين ما تتخيل كده ولا بعد مليون سنة ولا بعد اثنين مليون سنة ولا بعد عشرين مليون سنة ولا بعد خمسة وعشرين مليون سنة اسمع بعد تمانية وعشرين وتمنمائة الف مليون سنة تقريبا يقول لهم ايه انكم ماكثون واحد يقول لي حسبتها الزال شركة الصفوة للتسويق والانتاج والتوزيع يصرها ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وا الشيخ السيد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم لا يمتع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحبتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في الدنيا في حديث رواه ابن حبان والحاكم عن سيدنا عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يمنع الرزق بالذنب يذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي عن سيدنا سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء الحديث الأولاني لا يرد القضاء إلا الدعاء الحديث الثاني لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وحديث السيدة عائشة الذي رواه البزار والحاكم ورواه أيضا الطبراني عن السيدة عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر عن قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإذا نزل البلاء التقى معه الدعاء فيعتلجان الى إلى يوم القيامة هنتكلم النهاردة عن دعاء أهل النار لاني زمان ناس كتير دلوقتي قاعدين قدام التلفزيون وسايبين مساجد الله من غير ما تتملي خلي بقى اسمها زكريا, زكريا تنفعهم صح خلاها تنفع تعال نشوف اللي بيكبر عن دعاء ربنا في الدنيا ايه اللي بيجراله في الاخره احبتي في الله حين يرث الله الأرض ومن عليها ويامر الناس يوم القيامة للحساب فينقسم الناس يومئذ الى فريقين والتقسيم هناك ليس بلون الفانله اللون الأحمر في الجنة مثلا أو اللون الأبيض في الجنة لا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويومها أحبتي لا ينظر إلى النسب لا ابن الأمير ولا ابن الغفير ولا ابن فلان ولا ابن علان فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لن ابن فلان هينفعت ولابن علان هينفعت أول من رحنات في ساحة الكيامة وربنا جل وعلا ينصب الميزان ويقسم الناس إلى فريقين دلوقت هنتحدث عن دعاء أهل النار واللي يعد من عصراته يروح الجنة ويشاء ربنا نجتمع بيكم نبقى نحدثكم عن دعاء أهل الجنة اول ما يصعد الانسان على الصراط تخيل جهنم فتعال بقى وانت طالع الصراط سيدنا الامام ابن عباس بيقول لك عن الصراط ادق من الشعره واحد من السيف واسع ويسير على من يسره الله له ضيق ضيق على من ضيقه الله عليه الناس أتباع النبي اللي في المساجد بيض الله هذه الوجوه وطيب من من مشى في خطوات إلى مساجد الله وجمع عن الله وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى طالع على الصراط الصراط ده مش لعبة بيقول لك روح حديث عن الرسول ما من ملك مكرم ولا نبي مرسل إلا ويريد اللحاق بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعبر الصراط الصراط جسر مضروب بين ظهراني جهنم خلي بالك يلي بتكبر عن الدعاء في الدنيا يلي بتستهزئ باللي بيدعو في ركعات الليل واحد يقول لك عمان يقول يا الله آمين يا الله يبقى ياخذوني على جناحهم احنا مش طيارات يا حبيبي ان شاء الله في الاخره هنبقى نشوف من اللي ياخدك على جناحهم الواحد لما يعد الصراط ربنا يسلمنا يا رب منا من يعبر على الصراط كالريح المرسلة ومنا من يعبر على الصراط كالبرق الخاطف ومنا من يعبر على الصراط كأنه أشد الأجاوية ركب أشد الجهاد ومنا من يعبر على الصراط كأشد الرجال سعيا ومنا من يعبر على الصراط ينكفأ مره ويقوم مرة تسفعه النار مرة وتخدشه القططيف مرة ثم يعبر بعض الناس الصراط وينتظرون دخول الجنة خلينا احنا على الصراط شويه ارجع ورا الصراط ده مش لعبه ده انت هتقف عليه لمجرد الكلمه اللغو ثلاث مرات زي ما قلنا من قبل مثلا انا كنت بنفطر النهارده عند واحد من الناس الطيبين ربنا يقبل منه ومنه دعاءه يا رب العالمين فلو هو سالني قال له كل يا شيخ تقول له والله انا الحمد لله قد اكلت لو انت قلت الحمد لله اكلت وبطنك ملت ربنا يقول لك تعالى على الصراط في ثلاث نقط مرور يسالوك عن الكلمه دي ده مش حرام يا رب يقول ما هي العمليه مش لعبه مش طول ما انت قاعد طول الليل والنهار قدام زكيه, زكيه زكريا ولا عملت تتكلم الكلام, الكلام ده هتعدي من على الصراط بسهوله ده انت هتقف على كلمه لغو مش حرام ما بلد بالحرام الكلمه اللغو اللي زودتها كلمه حتى بطنه ملت ما انت قلت الحمد لله لازم بطنه ملت ايه شوف ربنا وقف لك ثلاث عساكر مرور من الملائكه على الصراط هي أول ما تيجي عند النقطة الأولانية على كلمة واحدة خلي بالك ده احنا مش هنتحرك خرص من النقطة الأولانية عند النقطة الأولانية يقول لك كيف لما قلتها قلتها ليه تقول له يا ربي والله ده مش حرام يا ملائكه الرحمن ده مش حرام وأنا مت على التوبة يقول لك يروح مع الدينك روح جاي النقطة الثانية يقول لك ايه كيف ألا إيه انتوا عاوزين هي ده لسه سأليني يقول لك لا ده, ده سؤال غير ده هل فادتك حين قلتها؟ أقول لهم الله ما عليش ده أنا من عباد الله الموحدين وتايب وراجع ده بعدي يجي عند النقطة التالتة كيف لما لم تكن مكانها لا إله إلا الله ما قلتش مكانها لا إله إلا الله ليه ما انت ضيعت عمرك وأوقاتك على الفاضي ما قدام الكلام الفارغ الناس متاجهة لكبلة الرحمن وفي ناس متاجهة لكبلة الشيطان انت شوف السعب تحتك دي لو ربنا قال لك خد حطها في الميزان هتحطها فين انت اللي في المسجد هتروح بقلب جامد وتحطها في اليمين اللي قاعد قدام التلفزيون تلاقي بيستهزأ دلوقتي بيقول لي ممكن احطها ناحية المين الكلام ده مش تهريك هناك انت تهتقل علقه لما تعدم هتروح على الشمال عدل تروحت وده نقص بعنك احنا نستهزئ هنا اه انما هناك لا لذلك ربنا في ساحة الكيامة بيقول للناس كلام عجيب يقولهم ايه؟ اين الجبارون انا الجبار فاين الجبارون انا المتكبر فاين المتكبرون انا الملك فاين الملوك لقد استمعت اليكم كثيرا في الدنيا وآن الآن أن تستمعوا إلي لمن الملك اليوم لله لله والله حبيبي في الله عدنا الصراط في ناس بتقع في جهنم إيه دعائهم الناس اللي هم بيستكبروا عن دعاء الله في الدنيا ومش عاوزين يتعبوا ورقبهم شوية تعالى شو بقى الناس اللي دخلت النار اللي هم بيستكبروا عن الدعاء ايه حالهم لهم ثلاث صور من الدعاء أهل النار النار دي يا عبد الله أوقد الله عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فهي الآن سوداء مظلمة لا يدفأ شررها ولا يرى لهيبها لو أن سقب ابره سقب إبرة فتح على السماوات والأرض لتقارت الجبال وسالت وزابت وإذا بالبحار والمحيطات تجف ويتبخر ماءها ومات الإنس والجن وما صلح على الأرض حياه بسبب سقب إبرة فتح على السماوات والأرض من جهنم اللهم أجرن منها يا رب العالمين مش سهلة مش سهلة والله أنا نفس واحد من الناس اللي أعدن دلوقتي سواء في الجامع أو برة يروح على الكلمتين اللي أنا قلتهم دول ويحط إيده على اللمبه المولعه دي يمسكها بس كباية اليانسون اللي جايه دي واحد يمسكها له هي سخنة ويقعد شوية النار مش سهلة مش سهلة يا عبد الله وبعدين أهل النار اللي جوه هقول لك إيه سيابهم إيه شربهم إيه طعامهم إيه سريرهم إيه اللي الحفة اللي بيتغطوا بيها إيه الطوائل اللي بيلبسوها أنا عايزك توحد الملك سبحانه اسمع يا حبيبي النار بقى مش شويه الفحم اللي موجودين على الجزء لا لا لا مش شويه القوالح اللي انت بتتدفى بيهم لا أنا عارف ان انت سقعتوا بس هندفكوا دلوقتي بإذن الله رب العالمين احبتي أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل النار ربنا بيقول عنهم ايه فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هناك واحد قاعد بالماكن عمال يفصل من الملايكة كل واحد على مقاسه سياب من النار تفصيل جاي على كل واحد بالمقاس اللي بلبس لارج هيلاقي ميديل هيلاقي آه سمول هيلاقي بس الكل هيبقى حجم كبير جدا اكس اكس اكس عد هيبقى هناك مفصلين ثياب من النار لان اهل النار مش هيبقوا بنفس الحجم ده لا زي اهل الجنة مش هيبقوا بنفس الاحجام دي ولا الاشكال دي مش انا قلت لك ان اهل الجنة لما بيروحوا الجنة بيبقى طولهم زي سيدنا ادم والشكل شكل يوسف عليه السلام والخلق خلق محمد صلى الله عليه وسلم إنما سيده وسيدك محمد له هيئة تانية ولكن هذا أمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم له وضعتان أهل النار بقى في الحديث الصحيح عن رسول الله يحشر أهل النار ناب الرجل منهم النبي هو إيه ناب الرجل منهم كجبل أحد آه عشان النار تبقى تقدر تاكل ما يخلصش بسرعة جلد الرجل سمكها قده الجلد اللي احنا يعني الإبرة بتاع الرجل سواني اللي هي الجلد مكان الإحساس عند البشر جلد الواحد دي سمكه قده اسمع حديث صحيح عن رسول الله في معناه جلد الرجل سمكه مسيرة الراكب المسرعي ثلاثة أيام يفضل ماشي الواحد كده بالخيل عمال يجري يقطع ده جلدة الواحد اللي بجهنم والعياذ بالله ليه عشان تبقى شغاله على طول مش ربنا بيقول كده ولا ايه شوف خلي بالك الاول السياب قلنا ايه قطعت لهم سياب من نار لا الملابس الداخلية مش هيبه في ملابس داخلية ولا لا فيه سرابيلهم من قطران آه. بس لحد كده لا لا لا استنى استنى ده يبقوا لابسين حاجة زي النقاب وتغشى وجوههم النار خلي بالك يبقى إذن الإسياب والملابس الداخلية من النار إيه تاني؟ قال لك الدماغ بتاعتهم لازم تتغطى الطوائي وبشلات وبحاجات زي بتاع الكوافير بتشوف الناس اللي بيروحوا الكوافير بتروح لفسين بتاعهم في دماغهم كده هتبقى من نار جهنم من جهنم أظن لحد كده كويس؟ لا لسه لسه والله عاوزين سراير قال لك السراير برضو من النار. من اللي قال لك كده اسمع ربنا بيقول ايه ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يعملوا ايه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ايه في سم الخياط في خرم الابره ربنا بيستهزأ بهم بيقولون لما الجمل يخش من ثقب الابره يبقى انتم هتخشوا الجنة يا اللي بتستكبر عنده عائلة، يا اللي مش قادر على الجلوس في المساجد إنما حاطط رجله على رجل قدام التلفاز، قاعد لك بالساعة والساعتين والثلاثة، ولو إنه ما الأهل والزمالك وزملك، قال عاوز يخزع على ابنه، ومرات تقرب منه تقول له لا بعدين عن الوقت، عفريت الدنيا فوق دماغه، القرآن هتيجي هنا هتيجي هناك، وبعدين خليني أضحك على ذكاء ذكريا شوي، نقول لك تعالى اللي يضحك في الآخر هو أحسن حاجة، أول من الناس تخش النار من أهل النار المستكبرين، شوف ربنا بيقول عنهم إيه؟ لهم من جهنم مهاد سراير ومن فوقهم غواش شد البطانيه بتاعتك اللي هي خمس تفاحات ولا مش عارف يسموها ايه شدها فوقك فوق كده يبقى عامل زي هو في زي اللحمه في قلب الجلاش نار من فوق ونار من تحت ولبس نار وقايه من نار والسياب اللي جوه النار ده بيعمل ايه ده والجلد بتاعه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه يا رب ليذوق العذاب وهو في النار عاوز يشرب يبص كده يلاقي سحاب جاي يقول آه اللهم اغثنا يا رب ما هو في الدنيا برضو كان الناس كده يقولك اللهم اغثنا بالمطر وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر ايه رحمته هم برضو يقولك هون ترصة السحاب جاي واذا اقتربت منهم السحاب يجدونها سحبا سوداء فتسقط مطرا نعم تسقط مطرا وإن يستغيث يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه تنزل النقطة على الوجه قبل ما تنزل على الأرض تروح واخذ الجلد باللحم بالدم منزلاه قح وصديد وإن يستغيث يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه حلو الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقه هذه حاجة من الشراب طب احنا عاوزين نشرب يقولوا ما تشربهم وسكوا ماء حميما فقطع امعاءهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم اشرب يا حلو واستمتع واستمتع واستنى المطر ينزل بلحم والشد سبحان الله طبعا عزيننا أكل يأكلوا إيه من شجرة الزكوم قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لو أن قطره من عصارة شجرة الزكوم نزلت إلى طعام أهل الدنيا ما استساغ أهل الدنيا طعامهم وما صلح الطعام ولو أن الإنس والجن أكلوا من قطرة هذه الشجرة لماتوا جميعا بقدرة الحي الذي لا يموت فكيف بمن يكون هذا طعامه لمشي يوم الاثنين اللهم أجرنا من النار يا رب الأرباب ومش سهله يا عبد الله والله الناس في النار بقى لما بقوا في النار يعملوا إيه قال لا ده احنا مش هنلاقي حاوزين حل يدعوا بقى يا عم ده انت كنت بتستكبر عن الدعاء في الدنيا ده الناس عمالين يقدموا لك حاجات يقول لك خد لبن خد ينسون اشرب مش عارف إيه ده ناقص يجيبوا لك جوزه هنا والله عشان ترتاح عشان تقعد في مسجد الله يا ناس طيبين واهل كرم ومع ذلك يقول لك لا يا عم مش نافذين يا عم نهب أشتغل بعد كده مكبر يا عم بس ما أخلص الإعدادية يا عم بس ما أخلص السنوي تم بإيه رأيك مدروح الكلية أبعد الكلية على طول وخلص الجيش وخلص التجنيد أتجوز وأنصلح وأس... حالي تم بم ربي عيالي إيه رأيك مجاوز الأولاد الأولاد ولادي بقى بربيهم تلاقي نفسك سوف سوف سوف قال النبي إن أكثر أهل النار من المسوفين لا ما سوف نفعل سوف نفعل إليه نفسه طب في حفرة جهنم والعياذ بالله وهو في النار متوحد الجبار يدعي بقى افتكر الدعاء هناك بس لما يجي يدعي ما بيدعيش ربنا على طول ليه؟ لأنه في الدنيا دي حاله يقولك انت عاوز تشتغل أنا عندي فلان يشغلك وهو حاطط رجلي على رجلي أنا عندي فلان يخلصك من مشكلتك لاني واصل إليه انا عنده فلان انا عنده فلان ما عندكش ربنا لا ما عندكش دم ده ربنا اللي معكب كل حاجة ما عندكش حاجة خالص توصل لها غير الناس ولذلك الناس دي في الدنيا يتحقق فيهم قول القائل لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من تين فلا تصاحب قويا أو غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون كن, كن فيكون لا لنا ولا غير نقدر نعمل لك حاجة إنما الناس هي الناس الأساس ولذلك يجوا في الآخر أهل النار من كسفهم وخجلهم ما يرضوش يدعو ربنا يقولك احنا ندعي مين؟ جاء في الحديث وفي الرواية عن أهل النار أن النار ترتفع بهم حتى يراهم أهل الجنة ويروا أهل الجنة يبص كده يقولك من اللي بتقلي ده؟ من اللي طالع بتقلي ده؟ وبعدين ينزل تاني والنار مش سهلة دركات يطلع يقول يقولك اهل النار يشوفوا اهل الجنة يبص كده يلاقوا النعيم انهار وعصافير عماله غرد وطيور وحريات والناس في الكسور وسبحان الله اهل الجنة يبص كده يقولوا مين ده فرعون انزل يا حلو انزل مين ده هامان انزل يا حلو انزل مين ده ظالم من الظالمين انزل يا حبيبي وانت حاطط رجل على رجل في الجنة متكئين فيها على الايه آه واحد يقول لي لازم نشوفه نقولك اه لازم تشوف اهل النار لانك لازم تشف في الانسان اللي ظلمك في الدنيا لازم تشف في الانسان اللي ما احترمش نفسه مع الملك ما لكم لا ترجون لله ايه وقال ليه ما بتحترمش نفسك مع الملك ليه ما بتحترمش قران ربنا ليه ما بتوكرش مساجد الله ليه تظلم عباد الله ليه تظن وتدخل من مال الله ليه ليه تضيع الصيام ليه تضيع الصلاه ليه ليه ليه, ليه عد نفسك وقال لك اهل العلم ان ربنا بيعمل كامره تنقل اهل النار لاهل الجنة واهل الجنة لاهل النار على الهواء مباشرة اه تب انت قاعد وتشوف كده بالكاميرا فلان في قلب جب في قلب جب لا ده في قلب ايه وادي واحد بيسأل نبي فيها انهار قالوا لا فيها وديان والوادي اللي هو جاف بس بيسيل بقى قيح وصديد يقول لك في قلب الوادي في قصور وفي قلب القصر فيه حجر وفي قلب الحجر فيه سراديب وفي قلب السراديب فيها سراديب سراديب ويوضع الإنسان كأنه يعزب بمفرده في نار جهنم وخلي بالك إن قبل ما كل واحد يتحط في المكان بتاعه في حاجة ربنا بيعمله لهم العنان الأول لبعض إيه هو اللي يحصل يروح جاي أهل النار يبص البعض كده ييجي أهل النار اللي هم المقدمة القيده بالقيده يعني مسميها كده اللي هو الزعيم بتاعهم جروح ايه يقول يبص وراهم كده يقول له تعال الشيطان طبعا الزعيم الأساس الكبير والناس اللي وراه اسمع يا عبد الله اول ما الناس تبص كده تلاقي اهل النار في النار يشوف اللي كانوا ماشيين وراه يقول لك يا عم ده الحاجه دي لو حرام ما كانش حد جابها لنا انت تخترع لنا وتحرمه وتعمل ما اتحرمش حاجه اعمل اللي انت عاوزه كما تدين ايه تدان ان اول ما تروح هناك كلنا هنتبرق من بعض مش ربنا بيقول كده بيقوله الأخ الاو يوما بعضهم لبعض نادون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وما من اللي خاف قالك استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراء العذاب قالوا من نجذعوا دنت اللي كنت عاوزين الضلال إحنا من نجذعوا استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كره يا رب لو ترجعنا تاني مش هنمشوا والناس دي أبدا ربنا يقول لهم ايه؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وحلهم ايه يا رب وما هم بخارجين من النار ما لا إله إلا الله صعب النار يا اخي صعب وربنا برضو بيقول عنهم إيه حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين اسمع يا أخي الفاضل قيل ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا دارك فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم اللي هم كانوا تبع ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار لان ربنا عارف نفسي ونفسك عارف ان كلنا بنحب الضلال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كلكم هتاخدوا نفس العذاب ويجي بقى اللي لهم الأدام دول يقولوا إيه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل يا حبيب انت وهو فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكسبون تكسبون خلي بالك لما بقوا يتخصمهم قال لك ده احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب طب نعمل إيه قال لك نبحث عن من يخرجنا من ذلك الأمر نفسنا في حاجة تطيب الحلق اللي نشف من النار فيبصوا للأنهار شاشة العرض تتفتح عشان يندم ندم عظيم يقول يا ريتني كنت اشتغلت ورحت على الأنهار هناك مع النبي سيد وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم فينادي أهل النار على أهل الجنة عاوزين شوية مية شوف ربنا بيقول ايه في سوره الاعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يا ناس اللي كنتم بتصوموا يا ناس اللي كنتم بتزكم يا اللي كنتم بتصلوا عاوزين شويه ميه من الانهار اللي ما بتنقطعش عندكم دي شربه نقطه واحده تجعل الانسان لا يظمأ ابدا نفسنا في شويه ميه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله أهل الجنة يقول لهم ايه إن الله حرمهما على الكافرين منهما رب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ما فيش قطرة مي حتى إن اهل النار يوصلهم كده نفسهم أهل الجنة يقول لهم عاوزين قطرة مية من المجاري قطرة مية زي ما قلنا من قدام الملاس عاوزين الملاس؟ حد حضرت هنا ليه الملاس الاختراع اللي هو عندنا في الفلاحين أيوة اللي هو بيعمل الجنايه ده عاوزين قطره ميه من قدام الملاس في الروبة مش لاقيين طب عاوزين من اللي فيها بالهرسيه مش لاقيين قالوا ان الله حرمهم على ليه على الكافرين اللي هم مين اتخذوا دينهم لهوا ولعب لما ما حل عند اهل الجنه قال نبحث عن الخزنه اللي هم واقفين كل واحد على سرداب على صناديق على خلي بالك اسمع ربنا بيقول ايه وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب طالما مش قادرين ناخد قطرة مية طالما احنا عاوزين اجازة يعملون عطلة رسمية يا اخوانا عطلة رسمية يوم جمعة اعملون اجازة صيفية اعملون عيد ام عيد اب عيد حب انما في القيامه هيبقى عيد الام عيد الغم اه وعيد الاب هيبقى عيد الكرب وعيد الحب هيبقى عيد الضرب اه مش هيلاقوا يوم يجد جدعان عاوزين يوم أجاز عطله رسميه من العذاب ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب تيجي الملائكة اللهم الخزنة يقول لهم ايه اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ما لكمش حل عندنا فلما لم يجدوا املا عند الخزنة بحثوا عن مالك خازن النار الرأس الكبيرة سيدنا مالك خازن النار يريدون قطرة مية لا عاوزين يوم أجازه؟ لا ده عاوزين يموتوا عاوزين يموتوا خالص اسمع ربنا بيصور الموقف دي ازاي بعد ما توحد الله؟ وصح صح يا عبد الله لاحسن النار صعبة بعض الناس بيستهزأ بجهنم زي ما قلت كنت راكب مرة مع سواء من أتميدة رايح مضغم وبعدين السواء ده هم شغلوا الصبح أغاني وإحنا في رمضان فبقول له يا شيخ ما تشغلين أي حاجة كده نستفتح بيها الواحد بيجي على الصبح كده لازم يستف ينظف نفسه زي ما بيعمل بالسواك زي ما أنت بتعمل تصبيحه الصبح وش انت بتعمل تصبيحه كده بالجوزة قال ألا أصل النار يا أخي الفاضل لما تروح فيها بإذن الله قلت له كمان بتقول بإذن الله ده انت يعني ما شاء الله التقوى جاء لك قال أصلا بعمل الفيدة لكلية قلت له ايه الفيدة لكلية قال لي هتلاقي هناك كل النجوم الرقصه الفلانية واللعب الفلاني قلت له يا أخي الفاضل يمكن ربنا يهديهم في نهاية الامر وكم من راقص ربنا هداه وكم من ممثله ربنا هداه ادعي بالهداي بالهدايه وبعدين احسن الظن بالله قال لي يا عم انا هروح الجنه مش هلاقي من لنا كل ما عارفه هيبقوا في النار فهتبقى تسالي قلت له لا والله ده مش تسليه مش تسليه لان الواحد بعد ما يقعد يتخصم ويعمل ربنا يقول له لوحدك في النار كانك بتعذب لوحدك وبعدين في كمان لما ربنا بيحطهم كده في الصناديق في قلب الصناديق وكل واحد يفكر ان بيعذب لوحده ربنا بيقول لهم كمان لأن الإنسان لما بيجي يحط على النار كده اللمبة أو بصبص الولعة كده أو الفحم لما تيجي تلمسك إيدك حاجة وكفها ألم تروح شدد إيدك أو تتقلب كده زي السمكة الصحية لما تحطها في النار تقولك تتقلب الحركة اللي انت بتعملها دي بتخفف عنك الألم الحركة اللي انت بتعملها دي بتخفف عنك الألم عشان كده ربنا قال لهم مش هتتحركوا برضه يعملوهم ايه؟ ربنا قال ايه بقى في القرآن الكريم وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون زراعا فاسلكوه سبعون زراع قال لك السلسلة ديت ما بيتكتفش بها من رجليه وايديه بس ده بتدخل من الدبر تخرج من الفم وسلسلة من نار جهنم ابقى اتحرك بقى يا حلم اه من النار ما توحد تقول لا اله الا الله يبقى الواحد لو صبر في الدنيا على الطاعه يا بخت يا هناء اهل النار بقى ملقوش حل عند الخزنة قال لك نروح فين نطلع على طول على مالك وكلمة هنا بعد ما توحد الله الرجل السواق اللي كان بيقول لي له يا انسان يا فالح انت قال له مش احنا نخش النار ونطلع زي ما كان واحد بيسالنا عن محمد هناك مش هنخش النار ونطلع على طول قال له ان شاء الله تطلع على طول قال له خلاص نتعزب شويه ونطلع احنا بنشهد ان لا اله الا الله قلت له جمهور العلماء بيقول كده فعلا بس انت عارف يا حلو جمهور العلماء اللي قال لك كده لك ما هي المده التي يمكسها اقل رجل في النار قال لي اديه يعني قلت له شويه بساط شويه بساط عن ربنا شويه بساط جدا قلت له أقل رجل يمكث في النار كالمدة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أظن جديدة بي آه لحسن ناس بيقول لك إيه وقالوا لأنت بسنا النار إلا أياما معدودة كل التخصم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون خلي بالك أقل مدة ابقى استحمل بقى يا حب تب ليه واحد يقول له تب يعمل ليه يعني أقول لك تب قبل ما تموت وربنا هيغفر لك كل الذنوب. والله لو ملئ الارض زنوب هيغفر لك فلحق وتوب ما تقولش نحن نخش شوية ونطلع ما تكونش مش انت اللي برا او اللي جوه ما يكونش يأمن مكر الله زي الناس الجهلة لان ربنا اخفى غضبه حتى لا تياس من روح الله واخفى رحمته حتى لا تامن مكر الله لان ربنا بيقول كنا مش بيقول كده في القرآن نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم الاثنين الراجل كان بيقولنا ورحمتي وسعت كل شيء في سوره الاعراب انت عارف لو ربنا سكت عند كده كان حتى الكافر دخل الجنه ولكن قال ايه فساكتبها للذين يتكون الذين يتبعون الرسول الامي عد بقى يا حلو مين اللي تخش تحت الرحمة الطيبه دي اللهم رحمنا يا رب الأرباب نؤمن بك وبنبيك محمد ونصبر على الطاعة في مسجدنا هذا إن شاء الله في رحمة بإذن الله في رحمة بإذن الله لأنه شهر رمضان كده مش ربنا قال بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رح معك إيه وإذا سألك إيه أهو يا رب أذ إحنا جايين؟ هنسألك في الدعاء بإذن الله رب العالمين فلا تردنا خائبين يا رب العالمين ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يدعون في النار أهل النار ما فيش شيد من الخزان نروح لمين نوحن مالك رحوا المالك يقولوا ايه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عايزين نموت اه يا كذابين طيب انت كنتوا في الدنيا بتخافوا من الموت ليه الموت دلوقتي عاد حلو ذلك ما كنت منه ايه تحيد الله يفتعال عليه تحيد ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يرد عليهم سيدنا مالك خلي بالك بقى المدة اللي بيرد فيها ما هماش قاعدين قدام المباراة ولا مسلسل ولا زكية زكريا ما هماش قاعدين بشوية لب ويعمل يا بيت الشاي وهاتي عمل الحج شوية اللبن بتاعك الحلوين لا ده وصف النار اللي أنا وصفته لك في اللحظة دية مالك بيرد عليهم بيرد عليهم على طول لا والله بيرد عليهم يا حبيبي في الله مش بعد يوم ولا اتنين ولا بعد سنة ولا اتنين ما تتخيل كده ولا بعد مليون سنة ولا بعد اثنين مليون سنة ولا بعد عشرين مليون سنة ولا بعد خمسة وعشرين مليون سنة اسمع بعد تمانيا وعشرين وتمانمية ألف مليون سنة تقريبا يقول لهم ايه انكم ماكثون واحد يقول لك حسبتها ازاي اقول لك ان الحديث عن النبي قال 80 سنة من ايام الله 80 في 360 واليوم كالف سنة مما اضرب يا حبيبة اتلاقى 28 مليون و800 الف سنة يقول لهم انكم ماكسون انتوا في النار تبرد بسرعة كنا لقينا حل سيبنا الكل ده واحنا قاعدين بنأزأز لب ده احنا بنعذب في النار الثياب من النار والمقامع من النار والملابس الداخلية من النار البطانيات من النار واللحف من النار تب الحان ده احنا بنأكل من شجرة الزقوم بنشرب من ماء هذا الماء القيح والصديد ده ما تشوف حباية عند واحد بتقدم شوية بتبقى تقول ييه ييه, ييه يبعد عني يا شيخ اما لما كنا تشرب منه والعياذ بالله اه ضريع ده حاجه خطيرة اسمع يا اخي فاضل يقولهم انكم ماكثون تب ليه يا مال لماذا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أنه حق الصلاة الصيام الزكاة الحج المعاملة الحسنة لا ضرر ولا ضرار لا تؤذي خلق الله ولا تتمنى إزاء عباد الله ولا تقتل نفسا بغير حق ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل, ولا تفعل وكن بين يدي الله ادعو الله هذا ثقيل على العباد لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون فبيربي انت كنت خبرتنا بالحكاية وعندك علم بها ام ابرموا امرا فانا مبرمون كان من اللي كان بيكتب علينا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ما <تصفيق> توحد تقول له إلهي براء وصح صح كده عشان ربنا ينقذنا من جهنم إن شاء الله السيقة اللي احنا بنعمله عليه ده هوت والله هيتأث الميزان أنا بحلف ل الدنيا قدامنا والاخره هنا ثاني الناعشه وخلي كلنا نتشال عليه اه توحد بالله ولا لاصلي على الحبيب قلبك يطيب والله انا بأحلف خلي بالك بقى لما ما حل هناك قال لك نعمل ايه قالوا نلجا للملك ما عادش الا هو هنروح لمين الناس ما حل الخزنه قالوا ملناش لناش دعوه مالك خزن النار قال ما ليش دعوه راحوا المين لله اسمع بقى الحوار الربان معاهم وأقسى حوار أصعب حوار شوف ربنا بيقول إيه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يا رب إحنا غلطانين إحنا أسفين يا رب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون أخرجنا من ايه من النار فإن عدنا فإنا ظالمون إحنا قلنا يا رب رجعنا وهنشتغل بقى لله هنصلي الرجل يقول له الله اكبر نروح على العين اللي في ايدينا وسيبي يا عم الشاكوش وسيب اللي في ايديك واطلع على المسجد هتعملوا كده ربنا قال لهم لا يا حبيبي ده النهارده في النار بقى اسمع ربنا يقول لهم ايه <تصفيق> اخسؤوا فيها ولا تكلمون اللهم ربنا تجنا منهم يا رب العالمين أصعب حاجة يا عبد الله إنك تتمنع الدعاء والرجاء وتنقطع رجاؤك عند الله أو ينقطع رجاؤك من الله طول ما فيه أمل في الله هتبقى مرتاح إنما لما تعرف ان ربنا يقول لا اسكت واكتم صعب زي تبت يد أبي لهب وإيه آه يا ويلو خدها في الدنيا من ربنا شهادة وريح على جهنم عدل ما لا يتحسب ولا بتاع في جهنم على طول مش هيطلع وذلك اهل النار بقى أصعب موقف ليهم ان ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني إيه يا رب؟ يعني هينقطع صدقهم ما يوصلش لي بعد كده لأن ربنا رحيم لو ظلوا يلحون عليه كما نلح في الدعاء لقبل منهم دعاءهم بقدرة الحي الذي لا يموت عشان كده ربنا بيحب الملحين يقول لك إيه؟ افضل قولي يا الله وأنا أقول لك نعم يا عبدي افضل ندعي يا الله يا كريم يا رحيم يا سبحان الله لذلك ربنا شوف النبي يقول ايه إن الله يستجيب دعاء العبد في الدنيا إما بالصورة التي طلبها في معنى حديث النبي او يرفع عنه بلاء وابتلاء ومرض عظيم او يدخره له في الآخرة فواحد من الصحابة من أصحاب الخير قال إذا نكسر نكسر يعني نكتر فالنبي قال له الله أكثر يعني هتطلب ربنا يحب انك تطلب أكثر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ربنا يزعل يزعى للمتسيب السؤال بتاعه إنما ابن آدم يقول لك لا أنا مش عاوزك تسألني في اي حاجة زي ما راجل كان بيقولنا دلوقتي اسمع يا عبد الله ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون يقول له ليه يا رب لماذا إيه حيسيات الحكم في المحكمة الإلهية ليه اسمع ربنا يقول لهم ايه انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فثر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين كانوا قاعدين يدعوا طب احنا عملنا معاهم ايه فاتخذتموهم سخريه حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تب إيه جزائهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين يا رب اسمع يا عبد الله ربنا يقول لهم إيه دول الفائزين إذن النار فيها دعاء لأهل النار إنما الجنه بقى اللهم اجعلنا من اهلها لهم دعاء جميل لما الناس بقى تطلع من النار ربنا قاعدنا اياكم إنما انا مش عاوز اخش على الجنه دلوقتي بقولك ما تخش يا عم اصل لو دخلنا وصفناها ولا واحد فيكم راجع تاني قول يا رب ان شاء الله آه يعني لو واحد تشوفه هيرجع لان الجنه جميله جدا لو وصفنا فيها كان الامام ابن القيم كان يقول فيها حته حلوه قوي يقول لك ان احنا عادين في معرض بتاع رمضان ده معرض اوكازيون السلعة حلوة وجميلة وكثير شوف ربنا الامام ابن القيم كان بينادي على السلعة يقول لها ايه يا سلعة الرحمن لست رخيصة ايه سلعة الرحمن الجنة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل انت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لثنان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرط بأيسر الأثمان خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء يا محنة الحسناء يا محنة الحسناء بالعميا ده فيها الحور زي ما وصفتها قبل كده عجيبه وبعدين الدنيا يا ابن الحلال في الاخره هنختم بها ان شاء الله الدنيا كما نعت ايه كما اينعت نعت وكما كست او كسد وضرب مثال في الدنيا عجيب جدا اسمع الامام الفضيل بن عياض بيقول ايه بعد ما توحد الذي يرى مكانه الفضيل بن عياض بيقول سمعت من ابن عباس أن الدنيا تؤتى بها أو يؤتى بالدنيا يوم القيامة على الخلائق في صورة عجوز شمطاء بشعة المنظر ثم تأتي بأنياب زرقاء ويطلع الله الخلائق عليها يقولون بصوا للدنيا حلو انت وهو شايفين الوها عجوزة عم نزل عفريت فالناس يقولون يا سبحان الله هي دي الدنيا يقولوا لا يا رب لا نعرفها ولا تعرفنا يقول لهم انت عارفين دي يقولوا لا سبحانك وكيف نعرف هذه القبيحة ابعدنا عنها يا رب فيقول لهم هذه الدنيا قيل لهم هذه الدنيا التي كنتم من أجلها تتشاجرون وتتخاصمون ويقطع بعضكم أرحام بعض وتأكلون أموال اليتامى ظلما. وتسفكون الدماء وتزنون ولا تصلون من أجل الدنيا هذه العجوز الشمطاء ويجي في الاخر إلى آهات زي ما واحد كان يضرب لنا مثال عن الناس اللي بيجروا وراء الدنيا والناس اللي هم بيعبدوا الله على وقار وسكينة نضرب لكم المثال اللي بعد ما توحد الله <تصفيق> كان في واحد واحد عنده عربية مرسيدس من الطماعين بتاع الدنيا واحد يقول لي كل واحد عنده عربية مرسيدس طماع أقول لك لا لا لا، مش كلهم الله في واحد من الطماعين بتاع الدنيا كان عنده عربية مرسيدس العربية المرسيدس دية يا عبد الله عربية فخمة جدا من أغنى العربيات وأهبهاها وأكملها وأجملها في يوم من ذات الأيام ماشي جنبه واحد فقير عنده عربية في يد يعني المطور بتاحها بيمشي بالعافية بيفضل يزقها كده من أول كبر الشيخ الشعراوي لحد ما توصل مثلا عند الزأزئ لو عاوز يروح هو بالبيس تبدأ تشتغل من هناك وما تشتغل المطور بتاحها يسخن بعد حوالي نص كيلو بالظبط ينزل يزق ثاني فالرجل بتاع المرسيدس الطمع في الدنيا قال له اسمع عربتك دي ما تسويش عندي هفوه ما تسويش عندي هفوة عربتك دي أي كلام قال له اسمع بقى أنا راضي بالعربية الفيت دي الفيت دي اجمل من المرسيدس بتاعتك وفيها امكانيات اعظم من بتاعتك قال له ازاي قال له لان العربية الفيت دي ركبها عفريت بتوحد الله <تصفيق> قال له عفريت ايه قال له يعني جايلها بس من الجن قال له يا سلام قال له اه العربيه دي مس من الجن الرجل الغني قال له يعني إيه يعني تعالى وانا وريه اركب معايا السياره الفيات اللي انت بتقول عليها ما تساويش حاجه خالص دي فركب معه السياره الفية وصاروا جميعا في الصحراء العربيه والرجل الغني والرجل الفقير فالرجل الفقير راح موقف العربيه الغني بيقول له بتعمل ايه قال له استنى بس انا هعلمك حاجه يا طماع انت في الدنيا استنى قال له هتعمل ايه فامسك بدريكسيون السياره عجلة القيادة فسبحان الله الراجل جاي على العربية الفيت ديت وراح جاي على عجلة القيادة وفارك العجلة كده فراحت ليه عفريت طالع لي يقول شبيك لبيك ماذا تريد قال له أنا عايز اتنين شاي اه ما عندك الشاي <تصفيق> انا عاوز اتنين شاي قال له خلاص شبيك لبيك سيدي يعطيك الشاي فجاءه الشاي فورا بقدرة الحي الذي لا يموت الرجل غني قال لك يا قال العربية دي مجهزة تجهيز قال له نمشي شوية تيرتاني يا فقير انت يا سبحان الله انت انت انت يبقى عندك العربية دي عمال يحدث نفسه فصاروا في الطريق فلما ساروا في الطريق مرة ثانية اذا بالفقير يقول كيف قال له عاوز ايه قال الان نسكيك شيئا اخر فاوقف السيارة الفية المهكعة اللي فيش فاهمة طربي يمشى اللي بالعافية قال له تعمل ايه قال له ايها العفريت قال شبيك لبيك سيدي قال أريد اثنين قهوة فجاءه باثنين من القوة في التو واللحظة فاذا بالغني يقول له اسمع ايها الفقير انت فقير ولا تملك شيئا شفت طمع الدنيا نفضل نمشي وراه في الاخر لا عفريته، فقال له ايها الفقير اني ابدلك على السيارة المرسيدس ادهالك واعطيك الف جنيه عليها كمان قال له لا الف جنيه ايه الف جنيه يا راجل انت تهبلت، الف جنيه ايه دي لا ابدلك بالسيارة المعفراتها دي اللي فيها جن قال له أنا عاوز إيه؟ قال له بص انا لك انت زود وانا اشوف انا ولا مش قال له طب 10000 جنيه قال له لا لا لا لا يا راجل قال له يا سياره جنيه قال لا قال له مليون جنيه قال لا قال له مليون قال لا قال له ما انت عاوز ايه عندك ثروه تقدر مليون نقسمها بالنص اخد السياره المرسيدس و مليون وانت تاخد الفيات ويبقى عندك 5 مليون ويا دار ما دخلك ايه الراجل هو في الصحراء كده الرجل الغني الطماع في الدنيا قال انا اضحك على الفكر ده قال له نكتب العقد دلوقتي قال له نكتب العقد دلوقتي فكتب العقد بتاع البيع بينه وبينه فاستلم الرجل الفقير السياره المرسيدس وخمسه مليون وإذا بالغني الطماع في الدنيا استلم السياره الفيت وبقي عنده خمسه مليون ثم ركب السياره الفيت القديمه وصار بها في الصحراء وقال لازم اعلم الإنسان الفقير ده هوت إن صلاته ما كانتش تنفع والرضاه ما كانش بينفع أنا أفقه منه وأخذ بأسبابي واشتغل أنا رجل محاسب أنا رجل طبيب أنا أسك منه ده فلاح ده مزارع ده أسطى مش بيفهمش حاجة قال أنا بقى أستخدم السيارة استخدام تاني فأخذ السيارة الفيت وصار بها في الصحراء فلما أصبح في موضع من الجبال اوقف السيارة وفرك عجلة القيادة فخرج العفريت قال شبيك لبيك ما تريد سيدي قال له الرجل الفقير صاحبك الاولاني كان غبي ما عرفش يستخدمك قال له يعني انت عاوز ايه قال له انا ادته خمسة مليون انا عاوز ميت مليون ودته سيارة مرسيدس انا عاوز خمسين سيارة مرسيدس طلع غبي الفقير فالعفريت قال له لا أستطيع سيدي أن أعطيك ذلك قال له لماذا قال له لأنني عفريت متخصص في الشاي والقهوة <تصفيق> يعني طلع عفريت قهواجي <تصفيق> كذلك تفعل الدنيا بالإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا مش اللي كنتم تجري وراها أهي عجوز شمطاء زرقاء الأنياب خش يا حلو على الدنيا يلاها عفريته يقول له يا رب انا ما كنتش هي دي اللي بجري وراها يقول له ما هي دي بس انتش عارف زي الراجل التاني اللي قال لك ايه انا عاوز السياره اللي فيها طمع قال لك ما انا خليه يجيب فلوس قال له لا حبيبي انا متخصص في الشاي والقهوه بس ما اقدرش احيد عن الموضوع ده اذا كنت هتشرب ليل ونهار خلاص ده كمان حتى ما يقدرش يطلع له كده احسن يقول لك طب ما يطلع لي بواكه ويبيع انه لا دا لازم اصلحها لك وتشربها قدام <تصفيق> سبحان الله هذا طبعا في الدنيا لذلك النبي سيدك وسيدك محمد كان بيعلمنا ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا الايه النساء بتقولها بالراحه الايه واتقوا النساء واتقوا النساء فان اول فتنه لبني اسرائيل كانت في النساء ضيعت العالم الزاهد فيهم برضو ناس كويسين والله لكن احنا بقى بنقول ان الدنيا دي قال عنها الامام علي بعد ما توحد الله صح.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 وأفن الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد الرضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها انهارها من لدن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الاغصان عاكفه توحد الله توحد الله جهرا في مغانيه فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة بركعة في ظلام الليل يحييها ربنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا الله عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا الله, يا الله. وقفنا ببابك طائعين منيبين فاقبلنا يا الله. يا الله وقفنا على اعتابك بالذنوب معتذرين فاقبل وذرنا يا الله يا الله ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى نيتنا فاسترنا يا الله جئنا إليك طالبين فلا ترد أيدينا صفرا يا الله أنت حسبنا في أعمالنا يا الله وأنت حسبنا في أعمالنا حسبنا في اعزاتنا يا الله يا الله وانت حسبنا في ابنائنا يا الله يا الله وانت حسبنا في من ظلمنا يا الله وانت حسبنا عند خروج الروح يا الله وأنت حسبنا عند يا الله حسبنا عند السؤال يا الله وانت حسبنا في القيامة يا الله حسبنا على الصراط يا الله وأنت حسبنا عندما تفتح أبواب الجنة يا الله ربنا ذلت الأقدام وارتعدت في الدعاء فثبتها على الصراط يا الله جئنا إليك ضعفاء فقونا يا الله جئنا اليك اذلاء فاعزنا يا الله جئنا الى بابك فقراء فاغننا يا الله جئنا اليك مرضى فاشتنا ببابك راجين منيبين فلا تطردن يا الله. يا الله. وقفنا على باب الكريم نطلب العفو فلا تحرمنا يا الله. يا الله. يا من سترتنا بثياب الدنيا استرنا بثوب الجنة يا الله. يا, الله. يا من بنا في الرحم عند التكوين لا تجعل النار تكوين يا الله يا من رحمتنا في المهود ارحمنا في الكبور يا الله ربنا اذكرنا اذا ارث قبرنا يا الله يا الله واذكرنا اذا نسي اسمنا يا الله يا الله اذكرنا اذا ورانا اهلونا التراب يا الله يا الله اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا الله ارزق عبادك الموحدين نصرا عزيزا يا الله. يا الله. اللهم انصر الموحدين في كل مكان يا الله. يا الله. الله. المجاهدين في فلسطين يا الله, يا الله. وخلص بقدرتك الاقصى يا الله. يا الله اللهم خلص مسرى نبيك يا الله, يا الله. اللهم من ارادنا الاسلام والمسلمين بالسوء فاشغلوا في نفسه يا الله, الله. وجعل كيدهم في نحورهم يا الله واخذهم اخز عزيز مقتدر يا الله. يا الله اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك يا الله, يا الله. اللهم أرنا ممزكهم كل ممزك يا الله فشتت شملهم يا الله وفرق جمعهم يا الله وانصر جند محمد في كل مكان يا الله واجعلنا من العائدين والفائزين يا الله وسق الموازيننا يا الله وحقك إيماننا يا الله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 اغفر لصغيرنا وكبيرنا ونسائنا يا الله. يا الله. اغفر لمن حضر معنا ومن سمعنا وامن على دعائنا يا الله. يا الله. لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا الله. يا الله. لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا الله, يا الله. انشر علينا رحمتك يا الله. يا الله فرحمتنا لا تنقصك شيئا يا الله. يا الله وعذابنا لا يزيد في ملكك يا الله, يا الله. فارحمنا برحمه واسعه انت اهل لنا يا الله فان لم نكن اهل لرحمتك فانت اهل لذلك يا الله يا من أجاب نعاء نوح فانتصر يا الله, يا الله. وحملته في فلكك المشحون يا الله. يا الله يا من أحال النار حول خليله يا الله, يا الله. روحا وريحانا بقولك كون يا الله, يا الله. من أمرت الحوت يلفظ يونس يا الله. يا الله وسترته بشجيرة اليقطين يا الله يا, يا رب إنا في كربة مثلهم يا الله. يا الله فارحم عبادا كلهم ذنون يا الله, يا الله. ربنا دعوناك كما كما وعدتنا يا الله اللهم على محمد يا الله. يا الله وآله وصحبه يا الله, الله. وصلي وسلم علينا معهم يا الله. يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون